انت وجهتي قبلة دمائي طلع على الخطا انا كربلا كيف ما شئت اكون كما انت شاء ايت والوحي كربلا حيث ما تكون فحيث كنت بعدك الجهات ووجهك السماء ظلك الشمس وأرض الطف ظلي وعلى بعضك عشق الذهب كلي أنت جرعة ومسالت في دمائي فنمت بها جينات إباة فما قلتا تكيف الشون انت نبضات تحرك السكون كلما تنه تختصر القرون وتعتبادا تبحي لكي تكون لك في كل جهات الارض وجهه يا حسين انت ملهمي عذب مفرداتي و معاجمي في كل لغه سكيت المو ورداً على دجلة أينما تذبح أقمتها دولة كنت موجوداً على أقصان غزة فانما الزيتون من نحرك عزة أنت ومضة خارج الزمان ومساحة وعلى رأسي الجنون قبعة أنا من أودع في عابس حبه فغذى أحلى جنون العشق قلبه أنا عابس جن من جنوني عندما رأى في الهوى فلو وفن بلا حد ولا عدد هي فكرة تسمو معتقد كل معنى ما مات تبدد الزباد ليس يثني الروح عن خطك حيف لم أهل أو دق نحري فيك سيف كربلا معي ماضيا وحاضر وحقيبتي عندما أهاجي عندما كنت مائي وعلى الخطاء أنا كربلائي, أنا كربلائي الشاعر عقيل القشامي